نبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرب ما تحذون ولئن سعفهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُمْ تُمْتَسْهَزِينَ لا تعتفروا قد كفوت بعد إيمان منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مدرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنتيهم إن المنافقين هم الفاسقون مقالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم